قَنْتُمُهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنْ نَمْ بَعْدٌ فَإِمَّا مَنْ نَمْ بَعْدٌ وَإِمَّا فِدَا أَنْ تَضَعَ الحرب أو زارها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 والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم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 ذل الله فأحبط أعمالهم فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبرهم دم رَالله عليهم وللكافرين أمثالها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 والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأعوام والناعر مثول لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت كأهلتناهم فلا ناصر لهم فمن كان على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 لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر وانهار من خمر اللتي للشاربين وانهار من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومضفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوما أنحميما كمن هو خالد في النار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 فاعلم أنه لا إله إلا الله، أنه لَا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.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 افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها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 يخرج الله أضعاهم ولو نشأوا لأريناكهم فلا بسيماهم ولا في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى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 والرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لئي الله شيئا يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم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 سَتَوَلّوْنَ يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ